مَا وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ آكَسَبُوا شَيْئًا وَلَا ما اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ثَُّ جَعلناكَ على شَرِيعَة مِنَ الأمرْرِ فَتَّبِهَا فَاتَّبِهَا وَلاَا تَتَّبِهُ الذيينَ لاَا يَعلممُون إِهُم لَونُ عَنكَ مِنَ اللهَِّ شَيْئ وَإِن الظَّالِ مِينَ بَعْضُهُمْ أَْل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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِن كُنَّا طَالِبِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ